سبحانك لا عذب إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لا نهدان الله ربنا لا توزيق قلوبنا بعد إذ هدتنا وهبرنا من لدن كرامة إنك أنت الوحى ربنا عفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم الرحيم ربنا غري والوالدي والمؤمنين وما يقوم الهساء ربنا أفلع لنا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا افتتل القوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علبتنا وارزقنا علمين ينفعنا وزيدنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم إنك حميد مجيد نحن الآن وصلنا إلى أي فصل؟ فصل رخص لرجل. نعم، في هذا الفصل سيتكلم عن المسح على الخفين والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسرو وجهكم وإديكم إلى المرافق. امسحوا برؤوسكم وارجولكم الى الكعبين في القلاءة العشرية الأخاء وارجولكم الى الكعبين وهذه قلاءة الكسر أخذ بها بعض العلماء استدل بها بعض العلماء على المسح على الخفي وكذلك قال الله تبارك وتعالى في النية وما عمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فنذر وكذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم ومن الاحاديث أوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. حديث جابر رضي الله عنه من الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمس لم يعطه أحد من أحداً بياع وصرت بالرعب بالروع بمسيرة شهرين مشت مسيرة شهرين وجعلت لي الأرض موسيدا مطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وعطيت الشفاعة وحلت, وحلت لي الغنائم ولا ابتحم لي ابتحل قبلي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويحث إلى الناس كافة وحديث علي رضي الله عنه عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء نصرت بالرعب واعطيت مفاتيح الارض وسميت أحمد وجعل, وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمن في حديث حذيفة عند موسى على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فض ضلنا على الناس بثلاث جعلت صحفنا كصحف الملائكه وجعلت الارض مسدا وطهورا وجعلت فياتنا الارض للارض مسدا وجعلتنا م... لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند الشيخين قال بعد أن يرسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فتمرقت كما تتمرّو الداب فاجنبت فلم أجدي ما تمرّت كما تمرّو الداب فأتيت لما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرّت كما تمرّو الداب في الصعيد لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك ذكرت ذلك له فقال إن ما يكفيك أن تقول هكذا بيدي وضرب بيديه الارض ومسح الشمال على اليمين ومسح ثم الممسح الشمال على اليمين الله كفيه ووجهه وفي روايه البخاري إن ضرب بيديه الارض ثم نفخ فيهما ثم بهما وجهه وكفيه في رواية أبي داون ثم مسح وجهه وعصعي وحديثه من عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فيه مو ضربتان ضربته للوجه وضربته لليدين هذه اخرجه البزار صح هذا القطان وقال الدار قطني الدار قطني ارجح الدار قطني ارساله ونزل حديث عن نار بن ياسر رضي الله عنه عند احمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم وضربة الوجه واليدين وحديثه جابر رضي الله عنه حالة تم ضربة تاني ضربة للوجه وضربة للد للبهاقى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حديث أنا لا حديث حديث من مرأة إنما أخرجوا الدارقثني خرجوا الدارقثني ونرفوع رجع رجح إمة وقفه كما قال المحقق ما حديث من بورياته هو اللي أخرج البزار أصحاب المقطان رجع الدارقثنيو سألو قال فيه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلمين إلا ما يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فلتقل لها ولمسته بشرته كذلك حديث أبي ذر عند الترمذي وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلمين إلا ما يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فذلك خير. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داوود النساء قال خرج رجلان في <تصفيق> سدر فحضرتما الصلاة فلم وليس معهما ماء فتما صعيدا طيبا وصلا فوجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عليه ذلك فقال للذي لم يعيز الصلاة اجدعتك صلاتك وأصبت السنة وقال للآخر لك لأجر مرتين حديث من عباث رضي الله عنه عند الدار قطني عند الدار القطني موقوفا ورفعه البسار وصححه من غنمته الحاكم قال قال في قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم نرضى على سفر هذه إلى حادث أنا،, أنا كنت أتحدث عن أحاديث هل أنا في باب أنا باب, باب نحن نتحدث عن... أنا كنت أنا سنتكلم عن التيم. لا أحاديث أحاديث هذا أحده التام من أحد المسحة الخفين فأول حديث المغيرة من الشعبية رضي الله عنه عند الشيخين قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضع فهويت لينزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أدخلتهما طاهرتين وحديث و... وللاربعه إلا النساء وكان ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على على ظاهر الخوف وفيه ضعف ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد الحسن قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفه وحديث صفار بن عسار رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة وصحى الترمذي وابن خزيمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام لعليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم وحديث علي رضي الله عنه عند مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لعليهن المسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في مسح الخفين وحديث ذوبان رضي الله عنه عند أحمد أبي داود قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على التعاصيب يعني العماء والتساخين يعني الخلاف وحديث أمر الخطاب رضي الله عنه موقوفا وهو عن أنس مروعا عند عند عند الدار القطني والحاكم أصحح الحال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصليهما ولا يخلعهما إن شاء الله من شانه. حديث أبي بكر رضي الله عنه عند الدار قطني وصحاب بن خزيمة قال قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام وليلين. والمقيم يوما وليلة إذا لبس الخف على طهارة لبس الخفين على طهارة أن يمسح عليهم وحديث أبي بن عمارة عند أبي داود ولينه قال قلت يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قلت يوما قال نعم قلت يومين قال نعم قلت قال نعم. قلت قال 2 وثلاثة 3 يعني قال نعم وما شئت وحديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين جرير ده حديث جرير عند عند الشيخان وفيه انه توضعه ومسح على خفيه فقال له أتفعل هكذا أتفعل هكذا قال نعم رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفه قال إبراهيم وكان هذا الحديث يعجبهم لأن جرير أسلم بعد آية التيم. بعد نزول آية التيم. وحديث حديثة من ما نطي الله عنه عند البخاري قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قومه بالقائما فما توضعه مسح على أخفه وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري ومالكا في الموطع وعيرهما وفيه أن سعد أخبره أن سعد سعد بن أبي عقاص أن سعد ان أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الخفين، فسأل ابن عمر عمر بن الخطاب عن ذلك فقال إذا حدثك أو إذا أخبرك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره و حديث وحديث أه حديثه أه حديث عمري حديث المغيرة من الشباة رضي الله عنه قال كنت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضع فمسح فمسح ألا خفيف قلت أنا نسيت رسول الله قال لا بل أنت نسيت بل أنت نسيت إن ربي أما إن ربي أمرني بهذا إن ربي عز وجل أمرني بهذا الحديث أخرجه أحمد و كذلك حديث حديث بلال رضي الله عنه <تصفيق> قال رأيت رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عند أحمد قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الموقين والخماء ولأبي داود قال كان رسول الله عليه وسلم يخرج إلى حاشته فآتيه بما فيتوضع ويمسع على عمامته وموقيه وفي حديث عيد بن مصور من دعاية بلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحوا على البيت أهل حديث أهل البيت أهل حديث أهل البيت أهل البيت أهل الله أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت فمسح على أهل البيت أهل البيت عند البيهقي قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحة على الجواربين ونعلي وحديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أبي داود قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضع ذا قويت لي أنسي أخفين فقال دعي خفيني فإني أدخلت القدمين طاهرتين في خفين وحديث أيضا المغير من شعبته عند الحميدي في مستده قال قلنا يا رسول الله أنا مسحه على الخفين قال نعم وحديث أبي ربك رضي الله عنه عند أحمد قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضع بثعلق فيه، فقلت له: رجليك لن تقصدهما؟ فقال: إني أدخلتهما وهو ما طاهرته. وحديث صوفار بعسال رضي الله عنه عند أخه دايري، خلى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسحه. على الخفاف إذا نحن أدخلناهما طائرتين ولا نخلعهما إلا من الجنابة ولا نخلعهما من غائط ولا بود ولا نوم وحديثه خسيمة بن هابت رضي الله عنه عند أحمد وابي داود والترمذي قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علم سعى الخفين فقال ثلاثة أيام وليالين للمسافر ويوم وليلة للمقيم وحديث مغيرة بن شبت رضي الله عنه عند أحمد وابي داود والتمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحوا واعرة خفين وغيرها من الأحدهم نعم فصل قال رخص وإي نعم. فصل رخص لرجل ومرأة وإن مستحاضة بحضر أو صفر نسف جواب جل لظاهره وباطنه نعم فصل رخص رخص لرجل ومرأة ولو مستحاضة ورخص مستح... لرجل امرأة ومستحادة بحضرين أو سفرين مسح جورة بن, مسح جورة بن رخصة يدل على أن القضية رخصة أن من تركها لا شيء عليه ولم تفتو السنة كأنها إنما هي رخصة فلا شيء عليه ومن تركها فلا شيء عليه قال رخص لرجول ومرأة ويستوجه هذه الرخصة الرجل والمرأة وإن مستحاضة وإن كانت المرء مستحاضة لأن حكم المستحاضة حكم الطاهرة وإن مستحاضة ببدون وحضرين بحضرين وسهرين سواء كان الماسح على الخفيني في الحضر أو مسافر أن الرخص لا تتعلق بالسفق وإنما هي رخصة مطلقة وله قال بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وبعطنه رخص له مسح مسحه ينع انفاع الرخص جورب جورب قال جورب جلد ظاهره وبعطنه الجورب إذا كان ظاهره مجلدا وباطنه مجلدا وذلك استصحابا لحال الجوارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنها كانت الجوارب في عهده تجلد من الخارج وتجلد من الداخل استصحابا لهذا الحال قال هذا إلا فالمسح على الجوربين اختلف فيه العلماء فالإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة من العلماء قالوا يمسح على الجوربين إذا كان صفيقين اي غليظين و قال قال مالك وجماعة من العلماء يمسحوا عليهما إذا كان إذا إذا شلدا إذا إذا إذا شلدا من الداخل من وما قال شلدا ظاهر وما ظاهر من الداخل الخارج وقالت جماعة من العلماء لا يمسحوا على الشهر بين مطلقاً وقال الجماعة يمسح على الجوربين مطلقاً ولو كان رقيقين فدا اشتغلت التشديد ومن هؤلاء داود الظاهري وجماعة من العلماء والصحيح هو جواز المسح جواز المسح جواز المسح على الجوربين ماذا ما يستوعني الرجلي؟ الرخصة. آه؟ الرخصة. ما هي الرخصة؟ خلاف الرخصة. الأمر الذي أباحه الشرع ااا الشرع خلافا مخالفا به قاعدة متقردة سابقا مع استمرار سبب القاعدة السابقة إذا استثنى الشرع أمر معينا وأباحه خفف فيه انتقل فيه من الصعوبة إلى التخفيف استثنى الشرع أمر معينا انتقل فيه من الصعوبة إلى التخفيف مع وجود سبب حكم الأصلي فهذا يسمى الرحص نعم ما المقصود بالجورب الجورب هو ما يلبسه هو ما يلبسه ما يلبسه من جلد او قماش الجوارب هي المعروفه الان الان الجوارب المنتشره من القماش هي التي تجعل قد قبل... عرفت ان تلبسها مثلا لابد موقين لا بد تلبسها سواء من قبله آه. لكن هل هذه هذه تقاسير موجودة الحين؟ تقاسير لدرجة هي هذه هذه هذه لكنها من قماش هذه تقاس على الجورب ولا تسمى جورب؟ هي تسمى جورب هي تسمى جورب لكن هنا كيقول كي جلي ظاهر وباطن نعم اشترط اتصاحا للحالي هذا اتصاحا للحالي وإلا في الجورب لا يشترط في تسميتها لا يلبس لا يلبسه لا يشترط في تسمية في في في اطلاق الجورب عليه ان يكون مشلدا لا يشترطه عندما كل ما تلبسه تلبسه تحت النعل مما يغطي سائر السائر الرجل يسمى جورب نعم وخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضارين أو سفرين مسعوج ورب جلد ظاهر وباطن وخف وخف كذلك يجوز للرجل والمرأة في السفر والحضر أن يمسح على الخف والخف هو معروف هو النعل الذي يستغنى به هو هو النعل الذي ي يغطى الكعبين ويمكن التتابع المشي به وفي الغالب يصنعه من الجلد نعم وخف ولو على خف بلا حاء وخف ولو على خف بلا حاء ولو على خف والخف الثاني وقاله الجرموق ولو على خف معناها ولو لبسوا على خف يعني لبسوا على خف لكن بالشرط أن تكون لبس الخفة الأولى على الطهارة فإذا لبس الخفة الأولى على الطهارة ولبس عليه خفة نانية تمسحه على الخفة الأعلى والخف الأعلى يسمى جرموعة وهذه الأماكن الباردة. الباردة تحتاج إلى لبس مثل هذه الخفاف ولو على خفة بلا حائل بلا حائل يعني الشرط في المسح أن لا يكون هناك حائل من فضغة أو نحوه على الله الخف إذا كان هناك حائل فلا يجوز المسح. المسح فلا بد من انتفاء الحائل عن الله الخفي أما قاطمه فلا يطلب فيه انتفاء الحائل لأنه من ذوب مسحه ولا يجب من ذوب مسحه ولا يجب والمسح على الخفين كيفية المسح على الخفين سيفصل هذا. ولو على خوف بلا حائل كطين الا المهماس. كطين؟ مثلاً بلا حائل كطين الطين إذا كان حائل على الله خف لا يجوز المسح لا بد أن ينسح على الطين حتى يمسح فلا يجوز له أن يجعله على الخف ولا يضر تضر حيلته لا يركب على الخف ليهمس به الداب. ليحرك البيت تاب، آه؟ نسيم من غاز؟ نعم. نعم، ولا حد. ولا حد. ولا حد، ولا في المسيح. يعني أنك لا حد لك في المسيح. عندما أن بعد كل أسبوعين، لكن لا حد. أنا أتفتّعله. نسيم من غاز؟ نعم. نعم، ولا حد. إلا المهماذ ولا حد ولا حد في المسحي يعني أنك لا حد لك في المسحي يندولك أن تجدده بعد كل أسبوع لكن لا حد أنها تبتع الخفين لا حد ما لم, ما لم تجنب عند مالك لكن مذهب الجمعور أن المسحى الخفين الحد فيه ثلاث أيام لليالي للمسافر ويوم وليلة للمقيم وماذهب الجمهور هو الصحيح لأن الأحاديث تشهد له حديث الكثير جدا تشهد له وكذلك فتاوى الصحابة تشهد له ومالك مذهبه هو يشهد له حديث أنس الذي رأينا عند الدار القطني والحاكم هو يشهد له حديث وبي بن عمر وإن كان ضعيفا ويشهد له بعض فتاوى الصحابة كفتاوى بن عمر في الموطأ ونحوها ولكن صحيح هو مثله الجمهور نعم نعم إلا, إلا مهمازة ولا حد بشرط جلد طاهر خريزة بشرط جلد طائر خريزة الشرط في في الخفة أن يكون من جلد عند مالك أن يكون من جلد طاهر خريزة خريزة وهذا تضحابا لحال الخف على عز الصحابة وإلا كذلك العلماء لا يشتغطوا هذا نعم أن هذه شرط المسح الحين نعم شرط المسح شرط أن, يكون أن يطلح الخفور المسح عليه جد بشرط جلدين طاهرين خريزا أن يكون من الجلد يكون الخفور من الجلد وأن يكون الجد طاهرا وأن يكون مخروثا نعم آه. وسترى محل الفق وسترى محل الفق وأمكنت تتابع المشيبي وكسب تتابع المشيبي ولا يلبثه بطهارة ماء إن لكن هذا الشرط الآخر ذكره, ذكره المالكيون لا بلا ترفون بلا ترفو. نعم. نعم. نعم. نعم قال إذن هذه شروط نعم. أن يكون من طاهر تتابع به طهارة ما إن كملت هذا مش عليه. هاي شروط المسح الخفين عند مالك. وأما بالنسبة لي أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد طهارة كاملة فهذا الشرط مش ما عليه عند مالك وغيره من العلماء. مش عليه. أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد طهارة كاملة. وتدل عليه حديث صحيح ولا ما لها نعم. على ما حل للفرد وأم كانت تار ومشي به. اه. ايه نعم. لكن الشرط اللي قلنا ما عليه هو شرط الطهارة. نعم. أنه لا يمسح عليه إذا, إذا لو بثبت طهارة كاملة. هذا إذا كان يعني من جلد غير طاهر. إذا إذا كان يعني من غير جلد. نعم اثبت مفهوم المخال في كلها. في كلها. فإذا كان من غير جلد فلا يمسح عليه. وإذا لم يكن الجلد طاهرا لا يمسح عليه وإذا لم يكن مخروزا لا يمسح عليه وإذا لم يسترنح على الفرد لا يمسح عليه وإذا لم يكن تابع المسجد به لا يمسح عليه نعم ما إذا, ب... إذا لم يسح غير طهر فهذا مشمع عليه ولكن لا يختلف فيه في قضية الطهارة إذا أدخله قبل ي... في الخفين قبل أن يكمل الطهارة فإذا أدخل رجليه في الخفين قبل أن يكمل الطهارة فعند الإمام مالك وعند الإمام أحمد أنه لا يجوز له المسح على الخفين وعند الإمام أبي حنيفة والثوري وجماعة العلماء أنه يجوز له المسح عليهما ولا يشترطوا أن يكون قد أكمله صح، صحيح منذهب مالك ومن ذهب منذهبه من كإمام أحمد الشافعي في هذا القطيع. نعم. بلا ترفوهن وعسيان. بلا ترفوهن وعسيان. من شروط إن شرطي نسعى جواز نسعى الخفين ألا يكون لبس الخفين ترفوهن. معناه يكون لبسهما لحاجة حاجة, حاجة بردٍ أو حرٍ أو تقاي مؤذن او نحو نعم بلا طرفه وعصيان وعسيان بلوسه او سفره نعم بلا طرفهن أو إذا كان عاطيا بلوسه كان, كان عاطيا بسفره بان لبسهما لسفري لا يرخص له لأن الرخص لا تعلق على المعاصي نعم. نعم بلا طرفهن وعصيان أو وطبعا هذا خلاف التلفزيون عند عند بني عند بني حزم أن يجوز له المسح ولو كان عاصيا ولو كان سافر السفر عصيتي آه آه وكذلك عند أبي حنيفة نعم فلا يمسح واسع نعم هذا أراد الآن أن يرجع إلى مفهوم المخالف فيقرره فلا يمسح واسع ينص عليه نعم. نعم. ومخرق قدر ثلث القدم ومخرق, ومخرق قدر ثلث القدم والمخرق اختلف العلماء فيه فذهب طائفة من العلماء إلى أن المخرق لا يصح عليه مطلقا وهو مذهب الشافعي وعحمد وشماع الظلم وذهب مالك إلى أن المخرق إذا كانت خرق قليلا يمسح عليه وإذا كان كثيراً لا يمسح عليه إذا كان أقل مثلاً من, من ثلاث أصابع يمسح عليه وإذا تجاوزها لا يمسح عليه شو المقصود؟ الثقب الثقب نعم وذهب جماعة من العلماء ومنهم صفيان الثوري والأوزاعي وجماعة من العلماء إلى أنهم يمسحوا عليه مخرقاً كان أولاً مخرقاً وأن خلاف في الصحابة والتابعين أنت كنت تسلم من, نعم. بالنسبة للخف. من الخوف نعم من من نش بالخوف من بالخوف هل هشوخ خوف كذلك يجب توفره في في الجرب ولا نعم الجرب على كل أبدا يكون مجلدا يمكن أن يكون محشو بغير جلد لكن لابد أن يكون مجلدا من الداخل والظهر عندري ما المعرف استرداري وأنا لهذه الحين موجودة الحين؟ هذه الموجودة ما ركبتوا سعياً سحوا عند لا لم عليها عند هو لأنها ليست من الجدي وليست تواشيتها من الجدي وليس مبطلتها من الجدي. وعلى القلب المسح؟ على القلب المسح لا على القلب على على على مناحي العلماء الآخرين يمسحو يمسحو عليها الصحيح هو جواز المسح عليها. ولا بد أن تلبس على طهرك كامل لا بد أن تلبس على ظهرك. ووو شرط في هذا كذا اللي تتابع المشي. لا. نعم. هذا طبعاً إذا كان المشي غير هذه هل... هذه شرط قاعد. شرط عقلياً. لأن المشي إذا إذا لم يكن تتابعه مشي بها فلا حاجة تتمسي عليها لأنك تستطيع أن تنزعها بسهولة. إيه. نعم. لك إحنا نزور لا. لا. لا. لا. لا. لا. هذه الحين موجودة بشرط الجلد يطار أخير الخريجة نعم بالنسبة لا, لا, لا الجورب موجود لا يمسحه عليه الجورب إذا كان من القماشي فقط عند مالك لا يمسحه عليه لا بد أن يكون مغشى بالجلد ومبطن به ممكن أن يكون محشو بغير الجلد لكن لا بد أن يكون مبطن بالجلد ومغشن به إذا ما إذا ما يكون فيه جلد؟ لا لا لا يمسح عليه عند مالك يعني طاقش الحين كل هذه لا يمسح عليه. لا يمسحو عليه لكن نذهبه في القضية ليثوى قوي. ماذا هو القوي قوي. أنا لا عليه. نعم. بلا طرف من هو عصيان بلوسي أو سفيف. فلا يمسح واسع ومخرقون قدر ثلث القدم. وان بشكل. وإن بشك. وإن بشك. قدر ثلث القدم وإن بشك. معناها إذا تخرق بقدر ثلث القدم لا يمسح لا عليه وإن بشك وإن شك في الثلث وإن شك في الثلث بادونه بدونه هؤلاء الثقة أنا, أنا يمسحوا على خوف المتخرق متخرق دون ثروتي قدمي إذا التصاقتي الخروق أنا إذا لم يكن منفتحا كل خروق منفتح نعم, نعم. كمنفتحين صاور كمنفتح صاور فالمفتح الصغير لا يمسحوا عليه معناء المفتوح مفتوح أنا الثوب سقب حاصل الخرق الحاصل في الخوف قد يكون منفتح وقد يكونوا مستقصِح، فإذا كان مفتيحًا لا يمسح لأنه يظهر، ولو كان صغيرًا لأنه يظهر الرجل من تحته، لا. لأن يبقى شيء من الرجل لم تثأب قاشيء لم يمسح عليه، طبعًا لا. لم تقصِرو ولم تمسح عليه هو ظاهر لم تقصِرو ولم تمسح عليه، إيه نعم، كلوا معين، كلوا معين وإن بشك بدونه وإن التصق كمنفتح صور، يعني. كم يصغر عليهم لا يمسح عليه كمنفذيحا فلا يمسحوا واسعون فلا يمسح واسع ومخرق القدر ثلاث صلوات القدم كمنفذيحا صغى كمنفذيحا لا يمسح لا يعني هذا كمنفذيح الشبا تشبيه على على على وات يعني ومخرق الثلاث او غسل رجليه فلبس وما ثم كمل او غسل رجليه كما قلنا لها او غسل رجليه فلبس وما ثم كمل فانها غسل رجلي لم يرتب الوضوء والوضوء لا يجب ترتيبه عند مالك لكن لو أنه لم يرتب فقط رجلي أولا ثم إدخلهما في الخفيفين فلا يجوز مسح الخفين لأنه لم يلبسهما على طهرة كاملة وكذلك لو غسل أحد الرجلين وقبل أن يغسل الأخرى ادخلة في الخفيف فانه لا يمسح على الخفين لأنه لم يلمسهما على طهرة كاملة نعم و طبعا في مثل ذلك كما نعم نعم او غسل رجلي فلبسه وما ثم كمله او رجلا او رجلا الخلع حتى يخلع الملبوسه قبل الكمال تمام او رجلا فادخلها حتى يخلع الملبوسه قبل الكمال تمام نعم. نعم حتى يخلع الملبوسه قبل الكمال أه. حتى يخلع الملبوسه قبل الكمال او او رجلا فادخلها نعم. قبل الكمال أنا قبل الكمال يكوعده فدخلها قبل الكمال. خلا حتى يخلع المربوسة من الرجل الاخرى ليقتلها نعم. نعم. ولا حتى يخلع المربوسة. حتى يخلع المربوسة. حتى يخلع هو ورجلًا ودخلها قبل الكمال. حتى يخلع يصح له أن يمسحها في حالتين حتى يخلع اللي هو على واضح فإذا خلعهما فإذا خلعهما مثلا أنا أدخل الرجلين قبل قبل أن يكمل وضوءه وأكمل الوضوء أو أدخل الرجل قبل أن يكمل وضوءه وأكمل الوضوء فإنه لكي يجوز له أن يمسح الخفين لا بد أن يخلعهما ويكمل الطهارة بعد ذلك يدخلهما في في حتى يخلع الملبوس حتى, حتى يخلع الملبوس قبل الكمال قبل كمال ما قبل ولا محرم لم يطر. ولا محرم لم يطر. كذلك لا يجوز للمحرمين الذين لم يطهر ان يلبس الخفين وحذيه من عمر عند الشيخين صريحا في ان من لم يجد النعلين يلبس الخفان او اسفل الكعبين نعم, محرمين محرمين نعم أسفل الكعبين أه؟ أه؟ أسفل الكعبين معنى يقطعهما من أسفل الكعبين فقط حتى يكون أسفل الكعبين ظاهرا يعني, نعم. على يعني نعم. فوق الكعبين. نعم. يقطعهما. يقطعهما حتى يكون تحت الكعبين فقط. يقطع شيء من الخفين. من فوق من الفوق. حتى يكون أسهل تمام إيه حتى لا لا فوق, فوق تمام في أي نعم. أي نعم ولا بها عليه إيه نعم ولا لم لما لم لا يجوز لا, يلبس لا يلبس فإذا لبسهما هو غير مضطرين يمسحوا عليه يعني هو اللي بيساء وما وهو عاصم بيبسين بيبسين اما اياله بيساء وهو مضطر في يمسحوا عليه نعم نعم وبخرقه كثيرة وبخرقه كثيرة ها تشاورت ولا محرم لم يطرب وفي خف فيه اصيب تردد وفي خف فيه تعدد الخف المقصود فيه تردد تردد متاخرين في النقل وعدم نصير المتقدمين لأن الغصب معصية منفصلة، فيكون إذا قلنا بالجواز يكون عاصيا وصح مسرع الخفين، وإذا قلنا بالمنع لأن إن يقتضي فساد. نعم. ولا لابس لمجرد المسح أولياء نام وفيها يقرأ. نعم. ولا لابس لمجرد المسح أولياء نام. الشخص الذي لبس خفين لمجرد يمسح عليهما لبثهما مالي يمسح عليهما مالي لمجرد النوم لا يمسح عليهما وفي مدونتي أن ذلك يكره فقط ولا يمنعه أنه كره له أن يمسح عليهما ولا يمنعه ذلك بالنسبة لمريد النوم ومريد البسحي نعم ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها وفيها يكره. وفيها في المدوان يكره. وقولها غسله هو غسل تكرار. وقولها غسله يكره غسل الخوف. وذكره تكرار المسح. نعم. وي... لأن السنة لما يد بما يد فيها أنه هو غسل. و لما يد مسح كردة فيكره في على هذا لأنه خلاف السنة. نعم. نعم. ولا ان ولو ذكر في المسح الجورب ولا حد لا ولا حد في الزمني في الزمن لا حد في الزمن ده وقالك ويكره غسله أن تغسله بالماء بدلا من المسح نعم وتكرارهم تكرارهم عنها أن تكرر المسح تمسح مرتين ليس ده تكرار يعني لا ليه ليه ليه لا لا يتعدى قال الزمني لا لا لا تكراره معناها ان تمسح في المسح الواحد مرتين لأن المسح بديل عن التخفيف والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه مستحيل إلا الرواحية مستح هذا الله هالخط الرواحية هذا كان كزيادة على ال إيه نعم كزيادة على عدد على عدد رسائل في الوضوء نعم مثل في, و... في وضوء في عصير الوجه عصير يدين وقول يا رسول الله نعم وتتبع ضوني تبعوا ضوني كذلك كرى لأن الناس مبينون على التخفيف هذا كله خلاف السنة وبالتاريخه و... نعم, نعم. وستبع غضونه الغضون معناها المسائل الخفيه في الخف تكنيش نعم نعم نعم غضوني وبطل بغسل وجه وبطل بغسل وجه إذا يجب عليك يبطل المسح لا بد أن تعرفين وتقصير الجلد وبطل بغسل وجه كثيرة وبخبطه كثيرة إذا انفتح فتحا كبيرا يقتل يقتل النصف عليه لابد أن تنسعه وتقصيه تقصير لما لما لم نصل له هو نعم لم نصل له فايد نعم وبنزع أكثر رجل لساق خفي وبنزع نعم وبنزع أكثر رجل لساق خفي أنا إذا نزعت أكثر الرجلي إلى أن وصلت أك إلى أن وصل أكثر رجلي إلى ساق خفي إلى ساق خفي هذا يبطل به نعم آه. يطلوا به المسح. يطلوا به المسح. هل حل... يطلوا به المسح؟ يطلوا به المسح. فت فتحتاجوا إلى أن, أن تنزعه وتعيد الطهارة ولا؟ تنزعه. ت تنزعه هو تقصير الرجلين وإلا قتل الرجلين على الفو تتم طهارته. عندما هذا في مذاه؟ عند مالك. فيه عند عند داود الظاهري وجماعة العلماء أنك إذا خلعت الرجلين من الخفين طهارتك باقي على أصلها وهو الذي يرجح بالمنذر وهو الصحيح لأن الطهارة لا تنتقض لم نص لا من السنة لا من الكتاب ولا من السنة أن من نواقض الطهارة خلع الخفين واضح وبالتالي طهارتك على أصلها وهذا هو أصح المذاهب المذاهب الثاني أنك إذا نزعت الخفين تبطل الطهارة فورا ولا تتداركها مطلقا و مذهب الشافعي واحد وهو شد المذهب فيها والمذهب الثاني هو مذهب مذهب الثالث هو مذهب مالك أنك إذا نزعت رجلي من الخفين وغسلت رجلي على الفور ذبيت لك طهارتك والمذهب الثالث هو مذهب ابو حنيفة وجماعة العلماء أنك إذا غسلت الرجلين ولو عن بعد ولو بعد طول من خلقك لهما من الخفين أنك على طهار هذه المذهبة قطنا. وأهنا الطرقة المذهبة هي هو في إن الخلاء يبطل. ولا لا لا لا يموت السقوط سقوط الجبيرة لا سقوط الجبيرة قالوا سقوط الجبيرة إذا تقطت تنسحب على المحال الذي كانت الجبيرة تقع عليه. ولماذا فقد طهره؟ لماذا فقد طهره؟ لا حدث هذا المذهب هنا هنا ما رأحكم يقول أن الطهارة تبقى هنا لكن لا في المذهب الآخر المذهب, المذهب الذي يقول بأن نزع الجورب ليس من واقع الطهارة أيوة بالنسبة للجبيرة بالنسبة للجبيرة داود الظاهري لا يعرفه لا رأيه فيها لأنه لأن الجبيرة لم تثبت في حادث صحيح صحيح أنه أنه لم ل ل ل جب جب كلها ضعيفة وظاهر الذي الل... الل... الل... الل... الل... الل... الل... تقتضيه قواعده هو أنه لا هو أنه لا تبطل هو أنه لا لا تخطو طهرة بسقوطها الذي قواعد قواعد داوود ظاهر نعم لأنه الشيخنا في... إذا كان لا إذا كان طاهر لا تنتقض ب بنس الخفيف مع أن الخف يعني تقريبا لغرضه يعني صحيح صح وجبيره خففنا على كل تخيف على على هذا ما تقتضيه قواعد داود الظاهر لكنني انا لم اطلع على على رايه في هذه القضية نعم. نعم وبطل بغسل وجب وبخقه كثيرا أكثره وبنزل أكثره, أكثره إلى ساق الخف معناها ساق الخف إذا وصلت أكثر الرجل إلى ساق الخف تنتقض الطهارة نعم لا العقب لا إذا وصل أكثر العقب إلى ساق الخف لا, لا إذا وصل العقب نزل إلى ساق الخف وإن نزعهما أو أعليه أقحدهما لا ضر لأسفر كالموالا نعم، وإن نزعهما أو عليه أو أحدهما بادر إلى الأسفل معناها إنه إذا نزع الخفين أو نزع أحد الخفين أو نزع عليه أي الموقين الخف الملبوس على الخف بادر إلى الأسفل الأسفلي يكون رجلا إذا كان لابسه الخفين فقط وإذا كان لابسه الموقين سيكون خفا آخر معناها يبادر فيغسل, فيغسل الرجل مباشرة او يبادر فيمسح على الخف كرم ولد انا كمبادره هذا لكن إذا, اذا مسح وهو ذاهب للمسجد فنزع الخف في طريقه المسجد نعم يعني هي. لابس الخف ولا لابس للنعل أيوة. عند عندما مسح على الخف هذا نزع النعل نزع معه الخفل. أيوه يبادر في أصله في أصله قادما تسمو صراحته نعم يبادر ولو كان يعني المسافة الذهاب إلى ال الماء يبادر يبادر يبادر ما يقتفى في الموالاة يقتفى فيه نعم مم. نعم نعم فادر لي أسفريك الموالاة وإن رجلا وعُسيرة الأخرى وذاك الوقت وعسيرة الأخرى اللي هو عسيرة وعسرت وعسرت, وعسرت وعسرت وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوان نعم وإن على وإن نزع رجلا وعسرت أخرى عليه نزع أخرى نعم ففي وضاق الوقت كان الوقت ضيق لا يمكنه أن يبقى لينزع هذا الخفة الذي عسر عليه بطننا لأن الوقت يضايقه ففي هذه الحالة, في هذه الحالة هو أولا نزع خفة وبقي متلبسا بخفة وضاق عليه الوقت ففي هذه الحالة على قول انه يتين وعلى قول انه يمسح على الخف الباقي ويغسل الرجل التي نزع وعلى القول انه على قول ثالث انه اذا كثرت قيمته يمسح كانت قيمته يمسح أو يتهمم واذا قلت قيمته يمسحه ويغسله الرجل أقوى. اقوى هذه اقوى, أقوى. والراجح و... في هذه الأقوال الراجح في هذه الأقوال أنه إذا أنه... أنه كثرت قيمته يمسح عليه ولو ويغسلوا على... رجل ويمسحوا عليه. ويمسحوا على الأخرى لا. نعم. نعم. نعم وإن زعلجا وعسرة أخرى وضاق الوقت مم. ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أخوال وإلا مزق أخوال, أخوال. نعم ونودي نزعه كل الجمعة. ونودي بنزعه كل نزعه كل جمعه, كل جمعة. كل جمعة. لا حد لا حد للمسيح. لا حد. لا تقيته لكن يندب نزعه كل جمعه كل ووضع يمناه على اطراف اصابعه وضع يمناه على أطراف أصابعه أراد أن يمسحه. الكثير مسح. تحت صابرين لا سعد تحت لا تحت مندوبين من دبروا ما يمسح ومن على يجبره يجبر عليه يمسح واختلف العلماء وفي هذا طبعا في في أربعة مذاذ ذا بالأول أنه لا يطلب إلى المسح على ظاهر الخف فقط وهذا من الشافعي وأحمد تمسوكم بظاهر لا حا عادل ظاهر كله لا ظاهر القدم ظاهر القدم فقط المسح ما على التخفيف على ظاهر القدم على ظاهر الخوف على ظاهر المذهب الثاني أنه يندب له أن يمسحها على الباطن ويجب على أن يمسحها الخارج وهو مذهب مالك وأجمعه من العلم المذهب الثالث أنه يخير في المسح يخير المسح بين الظاهر والأسفل بين الظاهر الخفي وأسفله وهذا مذهب ابن حبيب من المالكية وهو مذهب ضعيف والمذهب الرابع أنه يجب عليه أن يمسح على ظاهر الخف وعلى باطنه هو مذهب نافع من المالكية ومذهب ضعيف كذلك أصلاح المذاب هو مذهب مالك في هذه القضية وهو أنه يجب عليه أن يمسح على ظاهر ويجب له أن يمسح على على باطنه الخف جمع بيذ نعم ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحت على أطراف أصابعه ويصرع تحتها هذا يمرهم هذا وضعه يد على أطراف على أطراف, أطراف, أطراف على أطراف على أطراف أصابع تحتها ويمرهم هذا لين هاي يمرهم لي وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تاويلات او هل اليسرى كذلك وهل اليسار تعلي من فوقها ابانك تجعل اليسرى فوقها ولينا احسن اليسرى لانه لانه قد يكون أمكن الانسان أن يجعل بالنسبه لليسرى انت على الاسرائيل يد اليسرى اعلى من يد نعم تاويلا تاويلا نعم شي قولان تاويلا المدونه طبعا التاويلان معناها فهماني المذون كذلك واليسر فوقع تأويلا ومسح اعلاه واسفله ومسح عليه ويندب مسح عليه ومسح اسفله بينهما اجمع بينهما المسح اعلاه طبعا واجب لكن جمع بينهما مندوب يعني انت يندب الجمع يندب تجمع بين المسح العلو واسفله نعم وبطلت ان ترك اعلاه لا اسفله نعم وبطلت الطهارة ان ترك على مسحه على الخف لا ان ترك مسحه أسفله لان مسحه أعلى واجب ومسحه مندوب الطهارة بطلت الطهارة ترك لا أسفل. اكتفى لكن إذا اكتفى طبعا الطهارة صحيح الوقت. الوقت ففي الوقت ففي الوقت يعني وبطلت إن ترك علىه لا أسفله، مم. ففي الوقت لا أسفله في الوقت إذا ترك نصح أسفله فيندبوا له والنصح في الوقت فقط لا تبطل الطاعة إنما يندبوا له والنصح في الوقت فقط نعم نعم نعم وسخنا وصلنا اخر الفصل اخر الفصل الفصل الاخر بقي يعني شيء قليل قليل جدا نعم طيب